وانزلنا في ه ايات آ بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزائرين موسوعه النابلسي ل ل ع ه و م ا ل ا س ل ا م ي الزاني لا ينكح إ ل ا ز ا ن ي ة أ و م ش ر ك والذانية وحرم ذلك على المؤمنين الذات و س و ع ه ا ل ئ ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ق ا م ي ه والذين يضمون أ ز و ا ج ه م ولم يكن لهم شهداء ل ف ض ي ه م أ م ر ب ي و ا ل خ ا م س ة أ ن لعنه الله عليك ا ل ل اللاخر ا ل ج ز ل 「今日 بسم الله الرحمن ا ل ر ح ي ل لكل م ر ئ منهم ما ا ق ت س ب من الاثم والذي تولى كبره من No! فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك علم اذ تلقونه باسلتكم أ وتقولون ب أ ف و ا ه ك م ما ليس لكم به علم إذ و ل ق ا ء ن ا ك م بهذا ل ك م ا ل يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا الله ع ل ي م ح ك ي م ي ع ل ك م الاسلاميه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 والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان ن ومن يتبع خطوات يتبع الشيطان ف إ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ي ر م و س و ص ن ا ت ا ل غ ا ف ل ا ت ا ل م م ؤ ن ا ت ل ع ل و في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ولهم ع ذ ا ب ع ظ ي م م ش ه د ع ل ي ه النابلسي ل ي ع ل و م ا ل ا س ل ه م يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أ ن الله هو الحق المبين صدق الله العظيم